للانسان لا يطغى الراء استونا ان الى ربك الرجوع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِلَ نَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةٍ ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاَقْتَرِبُ